وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء يعني كتش آيات حديث عن الله عليه وسلم سر ذهن الاستسقاء بالأنواء استسقاء يعني داخل بارانية داخل بك باران بيت باران هاتنية. ويلا مقصدك في مشاركة كل اللي وهابو طبعاً والأنواع أنواع يعني بحسي استيره أنواع يعني النجوم الأنواع يعني النجوم الناف وقتها بيعنبرى صل الله عليه وسلم طبعاً بري بيعنبرد صل الله عليه وسلم شنواف عادته كابو ناف مشرقة ده ومشرقة قراشي ده اللي وه عقيدة وبيربو عاريت هندك الواف أبوه وقتها استير بو شهاد بدره شو أوف دبې چې ما ده مفسر هاته درید بومه بارانید جده استر ما بارانینید او په سبب استر دې باران بومه هید یا ما ده مفسر اوا بو او چو دې باران هید هر ایک الوهه بی هر ایک الوهه بی هوا چه هات نه در استر بو چه اوا بو نه استر بو دبې نه سبب کو باران بیت درنده خدای کتابه په وسیله عقیده کې که اف عقیده و نه معنا عقیده کا شرکیه نيا شو نجي استير بارانة هنا إن، باران بارانة تيند بس رب العالمينه، رب العالمين القرآن بيجت وهو الذي ينزل الغيث. اش رب العالمين تنيا بارانة تختاري، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. هاي تقولين رب العالمين مش بس خدي زانيد ورب العالمين زانيد، كده كان جي بدهم رجع كيامته وبس أو تنياش بارانة تختاري. باران إنا نختار إكل كارد كيا. أيك الكارتر رب العالمين يا. الجمهور فك نوكا أيك رابيد بيجد والله أف استيرب ما بارانة تينيد. وقتها استير هادا ده ردي باران بوم هيت. يعني وقتها استير شودة باران هيت. يعني السبب استير بوما باران هيت. الجواب ده دي وآخر فن من تفويح عقلي أو فمروباتك. هك أيك بيجد استير بخوب ما بارانة العالمين. إنه ده مخلوق ه بکر شریک رب العالمینی. ای که یه دبید ن خداه تینید با سبب استرای وقتی افسترای وقت داره برای رب العالمین بوم باره تینی. و هست شرکل اصغره. چون گفی سبب اقدانه کرب العالمین نه کدیا چه؟ نه کدیا سبب. فجاح که یک بچه خواه وانو کنوف مدنی ما. دلایماف عقیدانیه. هک ماف عقیداش نبیت و نیا بید هنر جهابید. و هک مش نبیت خو مشندک هندهکی ناو بسرمانه دوونیه گل باران ناتند چه بچن؟ هر فلان بری افسر فلان قبری بینه، بینا پاود برکیده، دی بارانهت. و گل بارانش نرو استان و با بر دامودی هر ابی هر اباد بس خلمی بری برکی بینه داره دو نفر سر قبری دی باران رو است نبا. یه چه بچی استیر بارانه تی چه بچی بر بارانه تی هر ایکه. چه فرق نیا؟ و عقیده کاچیا؟ حقیقتا شرکیه. ونیا بر هندی منیا بر ولها سر قبری جخو قبر پیغمبرش بی صلیح الله و علیه السلام سر قبری بینه هر پویه بر که داده بارانه. و دنیا بر که داده بینه داره پویه پو بف سر قبری دانه ولاده باران آوستی. چون ونیا باران دست ربر عالمی داره. ونیا ند بر و نه استیر و نه روزه، و نه و نه عفره کی عفرچه کلی ربر عالمی. و میبینین جای های دو روزه سه روزه عفردی هنداف جمری ورنواستی.و یک دلوبارانش لندید.و پسی واصی روزش دید عفرد چوب راحتی چو چوب ما عفر رابع میشه کیه سببک.کوباران و نیا ناف دو بتا خواره و بتا سر آ به اهل عالی بید.اما بارانه تینی و نیا بس رابع میتونیا.بلند هند رابع میز.ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام بيشت ربه هنقول أبيهم شاكرين وشوية هنقول ربه تنبت رب العالمين متنية أو أبي عرض عثمان شاكرين شش رجدا ثم استوى على العرش بشت شش رجدا رب العالمين كعرض عثمان شاكرين ورب العالمين بوش هل عرض عثمان في أي لحظة بيشتكون شيبن دشيبيد رب العالمين حكمته قبيهاي وبن هنداك باشيا وبن هنداك حكمته رب العالمين شلي عرض عثمان شش بشتين يا رب العالمين عرض عثمان ثم استوى على العرشي بشتين يا رب عميني شو سر عرشي كعش ماسترين مخلوقا وبرنتينين طبقة عسمان هذا عرش رب العالمين بشتين رب عميني شو سر بعرشي يغش الليل النهار رب العالمين دشافينيت سر رجادات رجادة كليات واحتروش خلاص بده شافه الخبصار يطلبه حثيثا يعني شاف دي تشيت وروج دي دي هات وروج هر ايج دي اكي دي ديت دي دي. كي اوليكرين همو ان ربكم الله همو رب العالمين فيش تي رب العالمين تشد وجدت والشمس والقمر والنجوم يعني وخلق الله الشمس والقمر والنجوم رب العالمين تشيك تشيكري روج وهيف اوستر استير بورانينا اينن استيرا تشي داسيدونيا استير بوران غاناغرن سببنين ابو هاتنا بوراني هذا هم مخلوقاتك انت هم مخلوقات رب العالمين ألا له الخلق والامر شيكر وخالق بس رب العالمين والامر ريف برج بس رب العالمين هم هذا مخلوقات رب العالمين جيت استير بيت جبر بيت جحر مخلوقه كيدي هبيت, كي هبيت. هم مخلوقه بس رب العالمين نبيت اما يدي هم شنو هم مخلوق كسه تشو بيت کسپش نبیت باران بینید کسپش نبیت باران راگرید کسپش نبیت فایده کی بگین تما و کسپش نبیت زررکه و مصیبتکه و خرابیکه سرمات شدید کت سرملا آدکت. بنده اول استیر و نیا ف عقیده هایی که ناف مشترک دادبو که میگویی استیر بارانه تینن رب العالمین و ناف قرآنیه روی مگویی او پیغمبری صلی الله و علیه و علیه و شرک مروری با سرمات شجر نبیت افشتل ریه عقیده و بیروایت ما او بی بارانه تیند و هو اللذي ينزل الغيث بصر رب العالمين تنه وقول الله تعالى أول, أول آية خدنا اكتبئنا أفآتائنا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني وتجعلون شكركم يعني هنك قال مروفا أو النعمة رب العالمين قال هنك وكرين شكرين يا رب العالمين بدل شكرين يا رب العالمين بكان هكيتكان انكم تكذبونا هم اوتش تاخودي غوتي انغو بيغمبري غودي صلى الله عليه وسلم دروينتي ندره موك شكرين يا رب العالمينا كان يعني وتجعلون شكركم يعني ببدل وان نعمت ابيت خديق على كرين بدل موك شكرين يا رب العالمين بكان هكلي بدل ويتكان انكم تكذبونا ام ان اف ايتا سم نزولا بيتشيا اف بحثی چیه که و تجعلون رزقا کم انکم تو کذیبونه که مشروع که وقتی بارانهاد بود در بجنبال بارانهاد سبب و استهره، استهره با باران اینا اینا رب العالمین افعایت این آخره تجعلون رزقا کم افعایم بشت باران بانگو تینم بدل شکرین یا ممکن انکم تو کذیبونه هنگ رب العالمین حاش درونیتی نداره ولی استهر با باران اینا و سپاسی ها رب العالمين ونيا هم نعمتك يا المكرين وهم بواشك يا المكري رب العالمين برشي افندك يا المكري دام شيب كاين دام عبادتي وشكري يا رب العالمين يبكين بل هن رب العالمين دي رابن ازمون غبارن بينم اون بيشن اف نعمتك المكري استير يا المكري ونبري دبل بجيت والله براكتو نجو باسار فلان قبر فلان پیغمبر این فلان شيخيان این فلان ولی باشی بلاتا بچیکا باشی بلاتا کرها باشی بو بلاتا کچه باشی بلاتا و تجعلون رزقكم انكم تکذبون رابعا هم بجید غلق مروفا وقتی نعمتك نعمتا كم کم وقتی از باشی دمی از بچیکا دمی از صحات دمی از باران دمی بدل شکرین یا ممکت انكم تکذبون درابن چن چن چن؟ درابن شرکی children, the shepherd's předăng key and the Adobe look for the larger species and they get married, into it and there will be unfairly when he gets home, he said, what do they do together prior to his livelihood? and after he was thinking, what is practiced with the snake and is not the received variousesen as the Defaint of the Everybody winds rays of behavior or reward it's a statue of osoba and thank God the MX طبعا مش نبع شكر اني يا امرا اس نعمتك <متحدث> قال نقول كم از بنغو بارا نبينم از بيشيكا بدا منغو از صحتي بدا منغو اس نخوش ينغو بو موشي فاي ورابكم وونج تشن صفاسيا مرو وحيوان ابو مرو وا فاكوجن كايش نوع رزقكم أنكم تكذبون مروف هر نعمتك من فمن الله هر نعمتك تهات خدا نوّه تقول شكرا رب العالمين إيش كان بعدين رب العالمين وعبدوه وشكره عبادات بس بخديبك كان والشكرنيش بس بكيف كان بس برب العالمين بك هذا واجب سر ما هما واختي هر نعمتك أبو مهات أم رابن شكرا رب العالمين بكين أم رابن فان نعمت أنا كار بين الماتش ودا وشته خديبي راضي بيد مروى ك كرة ك كشة رب العالمين ده نعمته إياك كان دبوا خالد وشيب أي كدو كان بدل وین دی، اغلب کتک نمید، اغلبی لخلکی. بدال وین رب العالمين بکن، ورابن دست به کار وین عمتی، ونیا که با خویی نود بانو تنو آغاز شدنتی دکران، بدال وین رب العالمين بکن، دی شریعتی تدي برنا قاعه وتيك هلي هدا تشكرن وهكنا بنا قاعه شونيا المول دد بنا تي بيته الدنيا خرابين وبيت تيكالي جنو مال تي كاربن وجاد واموسيقى وامطربا واشتن هماينن رب العالمين بجد تجعلون رزقكم أنكم تكذبون باش اف شكرين يا من هديتكرب اغلب خلقك هو شكرين يا رب العالمين يتكن. بدل شن شكرين يا رب العالمين ابكانوا واشتبكن أوي رب كيف طاعته وقول شهودنا الشيطاني رحمان نعمته قبل كات ورب العالمين نعمته قبل كات وابش دي ريكو كيفشن قريقة الشيطاني بكت بعدين بل هدي أباء دي في رب العالمين قفال ما تكت فلولا اذا بل إذا بلغت الحلقوم يعني بجد حالين قلنا شو بيد وقت رحت جات كيرة ما حتي جات حفكي من يوم ملك الموت يتروح عنقود كيشد الجهنم قدي هنكنا عذاب دون سرفا في شكرني يا هو يا خالد يا رب العالمين نعمة قال إنك قد أنك شكرني يا كذب كان من قد يركى الشيطان يبكى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يا رب العالمين بتشي كده تأيكي هذا بدل هن بتشي شكرني يا رب العالمين يبكى بدل هن بتشي رجاء هفتة وعقيقة وحيوانة كي فكوجت كبيع مريض الله عليه وسلم رجاء هفتة حيوان تتفكوجتنه بوبيشكي مني هذا إكلوا سنة سنة كابكي وشكرني يا رب العالمين يبكى ذا ربنا قال عمري بتشي كان عيد ميلاد، دي شمال دينا بو هل طبعاً هاي عيد ميلاد، اكل و شهتايا و اهنكوها كافر و مشركة يأكري جي و فلاء و كافرة و هنا داري بصر مانه نبي عيد ميلاد دينا كالتشمالك دينا كاسوكاردخوا دخدها همخارفة كانوا كنوا جنا ميرادته كانوا وده أفا على أساس شكرينيو كي دي كان رب العالمين دي كان وني أفا شكرينيو شيطانيه شكرينيو رب العالمين يا فتجعلون رزقكم انكم تكذبون ربع من ايراما ترسيد جيشيشاربان قال لي بسرمانها كبسرين جواتيا اذن نعمتك قالونك كم انشكرين يا غيري منك ربع فان نعمتها المكرين بو من شكرين رب العالمين بكين بي ام رب العالمين بكين بان هندي اف بسرمان هزرا وهر نعمتك اولي شكرين يا رب العالميني بكات وظانت رب العالمين يدامرو في ويأف نعمتات جعل مروف كري وبشتي جملو فين نعمت كاربيني تبوهند كو خدير فرازي كتب وعن أبي مالك الأشعريي رب الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي يعني أربع خصال في أمتي يعني أربع خصال صلى الله عليه وسلم شار صفات هين النوف أمتهم من يعني النوف بصر مانا دا هر دمين لا يتركونهن من ناهيلا هندك لو نهمو بس هندك الأمتهمن بي عمباربجي صلى الله عليه وسلم فاش شولنا وفاصفتنا ناهيلا كاف صفتنا صفات من أمر الجاهليتي الوصفاتنا و الواجتنا كجاهليتي الجاهليتشيه كباري بي عمباربه صلى الله عليه وسلم كتا جاهليت بارشي.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 علم بلاغه و فصیح و تجعش نه و نیا لغت عربی و و خواندن عربی خدبه و افشتن آفده ها بون. طب آنها خدبه وقتی هم خدبد منو که مزگفلتیم کرد. هم آخه مجلسه کداست. به عالم همو دامو پی عجایب گرتی بده و جوانت آوید آخف نوی جرکات جی خود ابو یا فصیح بو. نب عصی خودش کروپیرن باری صلّا و علی سلم نافشدن ابو. جوابو اول نافده بو. بس هر جهل و مروریش چجورا الناف جهالت نایت داره، اینلا هتا خوفیر دینت. بلامروری دنیایی دا چند درجهت بلند حب نلشه، علم دنیایی. نیا از خارجی کالیابامو و من ماجستیر حبیتو، من دکترآ حبیتو، از پروفیسور بوم، از صادچه بوم. نیا از علم دنیایی دا از نسبت میزان و ترازیا شریعتی. از خدا یخونه ناسم، مدام از پیغمبری ناسم صلّا و سلام، مدام از زین اسلام ناسم از جهل حسابم. باید گویی مجتمعی باری پیامبری صلی الله علیه وسلم بود که خود ناسی ریکراس نزّانی گویی که تو خراب ناف ده‌بون خراب ناف ده‌بون پیامبر بچی الله علیه وسلم پشت پیامبرهاتی مجتمعات جهلاته کنم و نیا بمجتمعی که دینی و یا علمی و یا اسلامی اجع دست الله علیه وسلم بچیناف بسرمان دا و یا جهلت و بري بي ام بيساوي سم نمويه اما عندك صفه هر دمينا نو عندك بسرمان هذا دي هر وا صفه تنات كان دي ناخودا پیدا كن دي بر دوام مسري طبعا عفاي كل واحد يثا كمر ويا بسرمان خو اشاربي او وقت الجاهليه ياتي كرنوي خلد ديمر خو لديرت و هذا دي له انديا امور الجاهليه او تشتي جاهليته يچيا يخلت و جناحه مر فنابيد بقت بس معناه اندشنيه حشتي كي هنجي أيكي إنه كرب عندك كفر بيد معناه فندش نية وني أوجت الجاهلية هات يا كرنا هم كفر عندك وعندك هندكيش الله عليه وسم أبغى كفر هم أبغى جناحن مروي بصارمهم ونيا دبج جناحكار كابيت ونيا كل كبايرن أنا مروت فيها وهكا في ذهبيت نبيت بس او ویم رو خود دیر کرد وی صفاتی لالیخون الهیت. و وعده دیل سال هندی اشونیا کا پشتی پیامبر هاتی صلی الله علیه وسلم. و هدجی که بسرمان تی دنبن. هدیج نبج نچه، نبج نه المجتمع الجاهلی. ﷺ نبج نه المجتمع الجاهلی. نبج نه هدج نه. هدج جاهلیتی. جاهلیت عام. آو آو وقتی کنگی بری پیامبری صلی الله س. و هكذا قوم و ملتك و جيهكيش اسلام ناف دونه كافر و مشرك بنت او او جيوا جاهلية تدهي اما ناف بسرمانه ده واني اي اي كنو والله بيت و الله بيجز و بسرمان اما ايراش كاش هن مجتمعه ما يجاهلينه واني افعفنا خلطه مخالفه قرآن و سنته مجتمع الجاهلي ما نمو يان ناف بسرمانه ده ونيا واني افعفنا مجتمعه اتوه همو اي امو يت اسلامي و يتعلمينا ايج احق نابی دست به بیندکو ویناوه وی مازن وی خراب دنیا سر که سر ویجیم سرمانو من یا ولع کو مالجه هموی چیابه جی؟ یا جا ناف جاهلیت داوی سر جاهلیت؟ یا ای که عربی عبادی و الله و علیه و سلم کل واژه توصیفات جاهلیت بسرمان لی خبید بس بعمری وجودی صلی الله و سلم امت آمن هندکی امت آمن هر دوی صفاتی لی خبید آکن بعمری و مادیار کی دام خلی بدین پاش و دبزایی نبگونه حق الفخر بالحسابی فخری علیه خو مازنکر نه و حسابیش اوا مروف خو منصبه خو ابزیرکیا خو ابقواتا خو اببنمال خو خو سرسر خالقی مازنکت بیش م بیش مایکی و نیا ولله کردم چنده نیا اسم قوتهام حس کن و فلان شوی کم فلان شوی فلان شوی کم هر شوی من من از حس کم دی بخو کم چجورا کس چجای شد من ناراستن چجایی را شد من ناراستن گفتم چه بیش نباید ونیا من خر منیت عالم وجود نداشت نخواهد کس میل نداشت. همین من خمازن کسر سر اینگو. اب چه اب قوته آخو یان اب بنمال آخو یان اب با بخو یان اب خانی آخو یان اب سیارا آخو. هر چه که بیده سبب هنده کامر فخو پمازن کسر برای تقویت بسیارمان. أبقي إيه كل جوناحد موازن أو الفخر بالأحسابي فخر يعني خمazon كمان حسابي يعني الواجب بنماله ده وني أو شش النعمات إن رب العالمين يجيء منكرين طبعًا أبقي نعمات إن رب العالمين يجيء منكرين وني هكى أس قوات إيه خزبام هكى ماله من خوش كربيت هكى بنماله من وني بنماله كب قدر بيت أبقي نعمات إن رب العالمين يجيء منكرين وني واس بيتما امتحان كرين كده شكرني يا خديكم يا إيش ليش كم إيش ليكفرني يا يا رب العالمينك جهر نجد يا مراة العالميني من باريداتا من مالداتا من قواتا قوات داتا من منصبي داتا تمديري تو تو رئيسي توزيري تو نظاتو شيء ونيا هرخو سلسلة خالكي موازنك مراة من أفادتني ونيا ليبلوني أشكره أم أكفره دابي بين امتحان كرين كاد الشكرني يا خودي كين ياندي كوفني يا كين بلندي إيك واش دونكار بنيت بوجودي خوسة سلسلة خالكي نبي هم همو كلكم من ادمه پیغمبر بجيسى الله عليه السلام همو يتادين شكرا ادمي وآدم من تراب وادمش عليه صلاه وسلام الاخيا ادين شكرا اصلي ما همو تشيا همو اخيا ادين شكرا كاس المزيري نات يا شكرا كاس المزي فينات يا شكرا كاس المروناي همو الچياتين شكرا هو الذي خلقكم من تراب فهني حرمه خصوصا بريا اخيا بسلمان ما كي حرام از جن خسال سر جن معازن کرد میر خسال سر میری معازن کرد مجرد توافق میره جوانتره ولی از بچ میاد نیوانیه کلیتا از خسال سری معازن کرد یا منافق جناه جوانه چیل خسال جناه کابوکیویا جوانی یا خسال سری معازن کرد یا من پتر پاره هایی خسال سری معازن کم کابویرا الفخر بال احسابی مرد وی با صمایت و خوشیار بی دواجده نه میاد جالجورا مرد وی ایک ال وصفات جاهلیتی ناف مرد وی ده این و جناح وني أبغى ناف ماد أو ناف مجتمع ماد أو ني بجينيا يتهين ونيا قالك هاي ونيا بيجبرأ ونيا برام همو الفخر بالحساب إنما المؤمنون إخوة أما بريت ايكن وتشناب الحرام و اي خصه سر ايكي مازن كات اب جوانياخ و مالو و بساراخ و اب هرشتك هبيت اما حراما كبايرا اوي ايكي يد و في الانساب فيان بربجي صلى الله عليه وسلم اكل صفات دي الجاهليه وما تمن هذيك الوعد كان والكبائر قولي بانزن او تطعن النسب خلك بداي طعن يعني كيمكي مقصا بيجي ناسبه يعني بنامالوي بيجي هنك بنامالانغو هنك كنينة وني اقول له لماذا اخف ندين بيجي فلانكس قراجة اما طعنه في الانسابه وني اتاف مروفه كليك ها طويل ناسباوي كليت كي بني بريندار كي يان فلانكس وني كره فلان جنا رشا يان كره فلان مروفه رشا ياني هاي بيشت لاني ما بيشت كره كسنا وني اقول هنك كنه بيجني نیا بوم تعبوی وقتها فلان شو کری، آمپراتور فلان شو لکری، آن خشکت فلان شو لکری. اما طعنو فلان سابی ائکل وا شلی جاهلیتیه. بری پیامبر صلی الله سلم بیت و نیا و ناف کافر ده ها بو جنب رو به بسم الله نبید و این دوکت. ائکه وین دوکت؟ اف ائکل چیه؟ ائکل جناحت موازنه طعنه و نیا او نسبو بنام أو بناماله براء أخوي بسمان شريف كات عيب دور كات وحتى الله عليه وسلم صحابك يجوت يا يا الله عليه وسلم فيك جاهلية هيش جاهلية جاهلية الناف هنده نو بید آم طعنه چجور نسبا که هر کسی هایی دیدن، نی هر چه كه هایی، هک ها تعداد ها رب العالمین و نیا نسبا کباشید آتا، نی افت شکرینی رب العالمینی بکسل فهندی، بس نو بید سبب اینه تو چوب کی، تو بچی برای خیاب صرمان عیبدار دار کی، و پشت باب و نیا با بیمه یا با پیرم شوداکر بید یا برای من یا خشکمن من چه ذنب حیا گنا حیا؟ عصبی دار ولا تزير وزرة وزرة أخرى كز جناح يكسي عن ناغريت، وحتى جناح إشكريبيد ونيا ما أكي أكي كر سكر الخالكي بغرم وارد أو لا في مرؤي عيب في جورهایی ویزین و شکری بس رحمانی کشف نکریم. نه کلمه یا کم اگه نحنا کربان خاصاً وقتی جهالاتیه و نیات هاکو یک تیش اف حالات بید وقتی پیرامبریسال الله و علیه صحابه ها بینونیا تیش اف حالات بینات چجورکه کس عیب دار نکری نه چجورکه طرانه پنکری نه کس استهزار پنکریه خاصاً توبه کریه مدام اوه چو ونیا حالات کیاتیه قومی توبه کریه نه رحمانیه لی خوش بیه چطور دیت و رابی او مالوي, ابراوي, ابابوي, ابخشكوي, و این اول ایک الگونه حد معاونه توی آموزمان خویل پارزین، چمیر چه جن توی خویل پارزین چجرا کسی کم نکن ابن مالوی، ابن بابوی خوشگوی، ابن خشگوی، ابن نوید بده کم کردن، اخو ایک الواشت از صفات جاهلیت دناف مرویده مینید. والاستسقاء و بن نجومی، اول صفات سیا، کناف جاهلیت ده هبو، اون ناف ما داشت به سعی سمج ناف امت دا، امت ابو سلمان آجده، امت ابو سلمان ده, امتاش ده. امتاش ده. باران بومتیت استیره، سبب استیره. مادم استیره ها ت德尔د باران هست. مادم آوا بوده باران هست. این شیکالشده جاهلیت ابی عماری بیت سلام الله عليه وسلم سلم و جناح ناب و نابد بصرمان نافذه بی. اوه باران اتیند بسکیه، و هوا اللذی منزل الغيثه بصراب العالمین باران اتیند استیر باران نائیند بر سر قبر شیخی و سر قبر ملای ام بجنب برا باران نائیند. اوه باران اتیند بسکیه بصراب بس العالمین تریا. و النياحة، هذا صفت اي شارعه نياحة يعني دنك بلنكرنه وقت اي كاملو بيد مريد و بي بيجن، هذا نياحة، و شقال خوب دن، و سينجي خوب درينن، و برشيب كيشن، و هذا ناف جناه ده زوره و مشهوره هرچند هندك ميراش ناف داهي، و ميريش نجاوت كان، و هندك قوما ميريش وكي جنات كان و بترشت كان، الجناه، بس So, we can go above to see if this woman is here for her signers. Their idea from orangnong, pictures. If she would have a coronary or workers, her, the vocation وقت makes one not으로. Instead of your dancers shooting. Notly women were moving to church, notirling to work, not the other neighborhood, not every person وئیکل گونهحد مازنها و کباایرد مازنها چه جراستی هانه و شونه نوعیه که هم و جراه های اف گونهحد چییتشرکی و کفرش چو گفتن رازبین القدره اف اف کس اللّهی مرؤی رب العالمین داین اللّهی مرؤی باب مرؤیا دایک مرؤیا قرآن مرؤیا کچا مرؤیا جن مرؤیا خشگابره هرئیک ال ونامی اوه هموچه همو آمانه اللّهی مرؤی همو آمانه همو ملک رب العالمینه چه منینه نه أس ونجمع الملكي منا أو الملك منا هموا حقيقة وراثي الملكية ملكي رب العالمين أمانته دنة للي ما رب العالمين وحاسكر في You see, will anybody mister and will get above you. We will end up with you. When you see the persons like here you must止め this man ah, a woman safer?. No matter what she might, You can't do it for sure. From 35 hours and 25 hours for your Mont balanced consult Sir Kilda Elori Kudou a hospital station So were there as a canal. They could go to And away all the mattel cup they sent over اجتي بيان فيندي على قياس كان سرهم اود لالي مروفي او اشتلالي مروفي او مروفي لالي مروفي او نعمه لالي مروفي صحه مروفي مول مروفي همو همو ملك رب العالمين جات شو اختيار رب العالمين ملك اخوانيا اشتك بره ما داميه حسكريا او ابي روزيه هو رب العالمين زايد وقت في باتا دي وقت كي باتا كباشي بمن تدابيد وباشي بو يش تدابيد اود هم امين جلك جلك مروفي رحمتنا ونيا که دایکا مرووی دایک چند بو مرووی آب رحمه رب عمید گل اک رحمتره الدایکا مرووی بو مرووی بحنا در وقتی افا مراندی این لای باشی بو یات دعی و باشی بو مروویش یات دعی مادم تشتر که رب العمین پی رازیه و باشی شیات دعی تیفه مروویشی چی بید مروویشی رازی بید و یا چاف دروند که کن این العین لتدمع و این القلب لیحزن و دلیش عاجز ب نومد مرفضين يا خوبي بالإن كانت نومد مرفض ببي جديد بعندش بيان الله وعيسى العين تدمع والقلب يحزن ولكن بيان الله وعيسى او أو شيء مرفضي جنحكارت كات ها زيادة لي مرفضي جنحكارنا كات ورند كده ولكن بيان بليس على الله وعيسى مقتدي أبي مرفضي زمان مرفضي جنحكارك دنق بلندية مرفضي هوا نیا حدو برندی دیجین تی وقت قوان خود دیپ کن و او کسی وین دیپ کت تی عالم هرچ بکت عالم هر بلا خرابی بحثیم بکت بلا بحثیم بکت ملا بفلان کسی مریوی مرچو پینا گو بلا رب العالمین باشی بحثی تاب کت و سمعتی رب العالمین بلا هم مو سمعت من سفر بلا خالک همه هم خالک بلا بحثی مخرابی بکت مهم رب العالمین أو رأزي بنوي شرته، وشرط أولا سمعته من لا لرب العالمين يباجبين، ونوكا أغناب خلكي تيا، بس خلك تنابش دبلومية لنكت بلا رب العالمين يبقى عم بني حمد الحوكات، بس كيا الخرازكات بس منو من الخرازكات؟ يا رجال جد بيجتبوه كده تبوه كده، بطن زنيف بس بالعالم ده صبادا تشي ما في خلكي، باب خو هنده خوش تفيانده أذكر أخيري بتش يعني ديار خوش نبي. عالم خلق همو دلوم آمن کرد. جا دنگ خوب بلن کن بگریه و ده بخوب ده مری بیژن، و ده خوکوتن بز باید ده خلقی قبر مری همه ده کن مرمر و حلان و سر نویسه نو نصاد همه ده خلقی خرازی کن. ده که همه مخالف شریعتی. بز ده خلق نرازی بید. همه یا بیا مسئله که چیه؟ مسئله کن خلقی خرازی کن و, و, و مسألكا غضب و لعنت به رب العالمی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 يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه رجع قيامته نبس خلق دبر ترى بدت دبر خالك رأي يهمني زكترت الدا وكاد دبر ترavid وتدبر رأي باب تدبر ترavid وتدبر رأي برائته جناته كريته كشواته هم دبر ترavid كم رب العالمين غضاب رب العالمين ای کل واقع جنح های تی وی آم خلی پارزین روندک جوتهاتن درسته دنیا چه مخالفی شریعتی دنیا دلیت عاجز بود درسته بسشیار بن دنیا خبر نکن آخه فنکی نبیجن کار بلعالمنی پیناخوش بید اوه هم موس سبب هندیه که جنح معازم بمروری بین بن هدرش نه فروعت ادیده که خدا نکتب نکده بجید لسا کن جزای واقع نه واقع میرانه اوه ومريد بيجنو ودنخو بلند كنو وخوت قطنوه كده جزايا وشيه الرجاق فيه متى نفسه في محشره وقال اذا لم تتب او جنهت دنخو بلند كنو مرياد بيجنو وخوت قطنوه فرشا خوت كيشن تشيغوه يعني هكا توبه بس حمر اذا لم تتب قبل موتها اكباري مرناخو اما سر مرنه توبيب إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغفر غير. يعنى بره الله عليه وسلم رب العالمين توبة عبد يخده قبل كهندية رحناة حفكوية. تيجوا فرحات حفكوية هندي توبة وكده توبة لينها يتقابل كده. بهندية قوتي النائحة إذا لم تتب قبل موتها او جناد يخده بلند كتب ميريات بيجيتو. هك توبة نكر بري مرناخو تقام يوم القيامة رجاء قيامته دراكم الله. حتى صعب تظهر رجاء قيامته. وعليها سربال من قطران دجل كانبري كنبرة سيربال يعني عود جل كجنيا كراس جنيا كراسة كده كنبرة جنية يل شيء هات يا شاكران يل سفرة رونكريافي ويصور كريافي كآخر سفرة يا رونكر نبأ أجري ويصور كري سفرة من جرب وچی رجیستر د کنه بری دره او ابویه ویژن كتب سرت ود كتب بر خو دا سرجل کی خو سر وی کراسید کده خو که خو پیدید دا پوشین او ابویه د ابا کیش کنه مین جرب جرب هيشکه یا ګریاتیه مروی تخورینید مروی د خورین او لید کراسه سفر اوهات یا سرق نواس سات یا بس پچله بیت باز به پیت عذاب داد. مپشتی اینگی دین عباکش سریز دو کنن برای کوبست بهش لبید بو چونکی عوی و نیا عوی جنی دنیا ادای چکری و نیا پرچاه خوکش اوی حقوقت او دلگالک جنیدی سوته و نیا دلگال هندک جنی تایگال چون از ناف مجلس دا وی مجلس همه دکانچه همه دکانگری و نیا و شعره و هندک شد بیش حمود را بنسر کوب و میریش ویربند گریم. کسنيه، آVIS جنتو همه العميد ولی کتاب، بودلي خالكي يا صوجي، من خالكي فرانت که من يه نرازي به نقدام رباعلميني دوهي تعذاب دان، جلكي که سفری يا صوركي يه ويد کننبره،شين جلكي یه قرياتيش سرده يه ويد کننبره، کوبس خوشريب کرد، خوب دست خودش رو يکات، دلوي کرد، و هات يا صورت همه دلوي کرد، و ده و ده هاي تفسيرات اول في يومين كان مقدار او 50000 سنت. بنجه هزار سال اول خانیه و پشت پنجه هزار سال انگیراکوی دیار بیکده بنه جهنم داند بنه کیریدا دی بنه ده اونکو دی می تودی رحمان رب العالمین به اند ایت الواج و ناحيه مواصنه فيها و لي باريزن جنت فيول في هنديه چه اديشت كن اي كل واشت اديش من گلهشت اما وينو كا البيرومن اوا من جلكه ترش كرن بار بوتوز اي كل واشت حرامه جينا كام قفي علي تاج الكرشه ابو خدي اما بزبوته ازي خاص وجه كتراشكي هذه اي ن واش ثاني رازيبينا قدره رب العالمين وهيك الواي جناحه بوتيتان في سين هر كاسكي ابي تشجنبي تشميري ميريكو قاط دكنبر خويد جلكت على اساس ابي كنمري اواش سيك الغناحه وهيك الواشته حراما جد بك وقت مصيبته وقت مصيبته بمرويتيت منوف بيتي في تووارا خو رب العالمين بيت العالميني بي. وفي مصيبته سادل يا خو سفكي واف مصيبه هديت مخالفات ادبك دهن نوف دلتا دكلي وسبك النوابي هديت دي شارعته خديبه تشد غاب عنيده بتوي مصيبه سالك دي دلتا فركه ولهما عن زيد بن خالد قال صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه لهما يعني الحديبية يجب ان يكون هذا المكان على سماء ان سماء هذا المكان هو ان يكون من المكان هو ان يكون هذا المكان هو ان يكون هذا المكان هو ان يكون هذا المكان هو ان يكون ان يكون هذا المكان هو ان يكون هذا المكان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 صلى الله concepts are what الله ورسوله to on ourselves, the will not know about Allah and the Messenger of Allah. In our understanding of these principles we have to assist you wilisten Allah and God knows. We do not know about the language as on ourselves, Allah from theProfessorites يعني Allah and the Messenger of Allah. At the direct, remember the teachings of قدس يعني هذا الطهارة هو هو هو هو هو هو هو قدسي هو هو هو رب العالمين هو هو هو هو من عبادي هو بي وكافر رب العالميني هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته وقال هر كساك وقت باران هاتي هر كساك قلت باران بو مهات فضل ورحمة رب العالمين بو اذا رب العالمين بو ما فضلك فضل ورحمك بو باشيك بو وي قلمكر ورحمك بو خديم مدابر فذلك مؤمن بي كافر بالكواكبي هذه مرووووه ايمان بخده اناي و كفريني بستيراكلي چونه استير باران نا وأما من قال مطيرنا بنوي كذا وكذا، اما قدي أمر في الشهودي وختباران هاتي، قدي ولا باران بمهات بفلان استرى، شو إن هاد بداريان فلان استر أهوا بابو، فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. رب قلت من بس بس العالمين قدي بيكفرني يا ابن كذي، وإيمانه استرعي ناي، شو إن أهوا بس رب العالمين. يا خدانا كدي بفحديثها يا إناي بارهندى، يوم أديار كتك، رب العالمين استير باراني نائنن او باراني تيت بس رب العالمين و ناوه حديثه اجدا حقه باران تيد سنة بجن اللهم صيبا نافعا يعني يا رب خوده تو و باراني بمبكا بارانكا تجيب مفا فايدة ده بي بشت باران راوستا سنة و بجن او ناوه حديثه دهاتي بجنه مطرنا بفضل الله ورحمته، رحمتهي اذا ايه كلوا اذكاره كاكا ها بشتي مرو راوستي باران بيجيت بوران بمهات بني عباب باشي ورحمة رب العالمين ولهما يعني بخاري ومسلمة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا بيجيت هندك واختي بعمبلي صلى الله عليه وسلم هندك مروفات وتي قوتي والله او استير هات داري وابوا رازبوا بروي وما هات قال أستير هاته بمبوران تيد إنه رب العالمية في آياتين آخرين فأنزل الله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم رب العالمين بجيد فلا أخسم بمواقع النجوم رب العالمين سنده خينيت السندب بستيرات خينمو وجهاتنا دارو أوفابينا استيرا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هذا إيه كل واستنده قلق لك الموازنه كرب العالمين بمثل بجيد إنه لقرآن كريم، رب العالمين بحسي قرآن، يا بيشتاق قرآن. جلك بقدر لا لرب العالميني، لا لملائكة تدوي. تقول لا لنجوش بقدر بيدوك جلك باشيبون جوات دا. وهكذا نوديبش إنه عمالي بيبك نجش ذي بقدر كذا. الدنيا وإخريات رب العالمين ده نجوب قدر كابيل بارشة. بار قرآن، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. يناف لوح المحفوظ عثمان دا جيك باراستي دا. مكنون يعني كيا، محفوظ يعني يا لا يمسوا إلا المطهرون دست أجناؤ شيطاننا ناقةه بس كي أداست وادته ملاكًا المطهرون ملاكًا أبي طرابلح العميني باكش كنيل الشيء الجناح وجنح هناك لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين يقول تأف هات يا لا لرب وربا بره معالمين شو كي الله عليه وسلم إنه رب العالميني جوابه ودغه وتأفال الله رب العالمين هاتي وملايكات بس دس ملايكات أو يتباكشت جاني تجرى دس الشيطان ناغته وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون ولا يستطيعون يعني الشيطان افقران ابو فيغنبالي نئنه يا خالي صلى الله عليه وسلم ووهو بيتش نابي تبكنيش بيتش نابي دس وناغته قرانه چونكي قرآن هموه باروسيا باروسنا كيه باروسنا كي ر <تصفيق> بشتينجي رب العالمين حتى تنزيل من رب العالمين أفا بهذا الحديث أنتم مدهنون رب العالمين قالوا في القرآن دروهين تينا داري وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وشكرين يا رب العالمين بدل بك الوقت بواران بوانكو بيت دروات كانوا ودروهين تينا داري آيات ناف قرآن دي دي وهو الذي ينزل الغيثة فهي <تصفيق> بانايتين <تصفيق> <تصفيق> بس كيا بس رب العالمين تنين هل ديمائي كنا طبعا اف اشتهاتي اقوتن خدانه كتبه وانيا او ناف و نادهاتي ناف و آيات و حدثانه نادهاتي و بيام غلق قرنجي او دينه ايكي مسألة عقيداخو الراس كي و كا او بانايتين بس خده استير باناي نا اي نيت و يادوش او صفاتت هاتين اقوتن وانيا كالجاهلية نتو بيام خوله دير كي وانيا خمازانه كي نجد ونعمته رب العالمين قال مروفي كارين طعناه وبحسينا سبا وبنامالاكاسي ناكين بكيماتي وعالمي عيبدار ناكين وكيم ناكين وبنامالاوي و النايحة و النياحة مريق وتناء و دانك بلنكران هذا همول قناحة ماصن مروفي بصرماتي في اخوالي دير كت رب العالمين ايش رحمة خمه دابات ودواه او قناحة مروف تكاتيش ونهاك مروفي تاوبكر رب العالمين ده المروفي خوج بده مروفي باته بحشته ودام روف نتيشي واقونا حاش نبي تأويد بنا السبب هنده كوم روف رجاء قيامته ببيته عذابدان دان وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجعين والحمد لله رب العالمين